يقول أ ن ا الذي حفظ من هو و إ ل ا ذهبنا إ ل ى ا ل ق ا ئ م ة قم ايها الولد الصغير في ا ل آ خ ر قم ا ق ر أ o l h e s que tá vendo. 私たちはこのように言うことを言 الذي فرضه الله فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه وصار من أ ن ك ر ه أ ح س ن ت جزاك الله خيرا هذا كتابك نعم من ا ل ق ا ئ ل ه ا أ ن ا ذا طيب قم أ ن ت البدعاء والضلالات عند أ خ ي ن ا ذاك الذي لم يرفع يده أ خ و ن ا هذا المقابل لا الذي وراءك لا لا الذي وراء وراء هو ينظر إ ل ي ا ل آ ن ف ض ل لا أ ي و ه لا لا الذي وراءك اخان الله يحفظك ثم صار هذا نعم أ ي ن وصلت مدحه الذي فرضه الله ومدحه أ ح س ن ت جزاك الله خيرا هذا كتابك صفات ا ل ز و ج ة ا ل ص ا ل ح ة なぜなら。 تعال من هنا تعال من المكبر الصوت تعال هذا أ ص غ ر طالب أ و يوجد أ ص غ ر من ها في القسم الداخلي هذا اصغركم وهو من الكبار ليس بصغير صح بيان ع ل م ا ل ع ل م ا ء وقد ا ل ف ه والفقه, والفقه وبيع من تشبه بهم وليس منهم وبيع وليس و ق من بين الله تعالى هذا ا ل أ ص ل في أ و ل ص و ر ة ا ل ب ق ر ة ي الى بني ي إ س ر ا ئ اذكروا التي عليكم نعمة أنعمت ل إ قوله قبل ذكر إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يا بني إسرائيل و ز ي د و ض و ح ا ما صرحت به ا ل س ن ة في هذا ك ل ا م الكثير هذا ك ل ا م كثير البيان الواضح للعامي ال... البليدين ثم صار ثم... ثم صار هذا اغرب ا ل أ ش ي ا ء وصار العلم و ص افقه ر العلم و هو و هو ص هو البدع ر ا ع ل والفقه الذي م هو هو والضلالات ب د ع و وخيار ما عندهم لبس حقها ب ا ل ب ا ط ر فصار العلم, العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق وما دحاه لا يتفوه به إ ل ا صنديق او مجنون وصار من انكر وعداه وصنف من التحذير منه ونهى عنه, ونهى عنه هو لانه هو الذي هو الفقير, هو الفقير احسنت جزاك الله خ ي ر أ اريدك بكلمات ل ا ي تامم كل شيطان وهمم كل عين ل ا م هذا الكتاب إ ر ش ا د وللالباب إ ل ى ح ك م تعدد المناهج الدعوي ة و ا ل أ ح ز ا ب ا ل ح ز ب ي ة حرام ا ل ح ز ب ي ة حرام صح أ ح س ن سلفي أ ن ت ما معنى سلفي يعني تفهم الكتاب و ا ل س ن ة على فهم السلف الصالح هكذا جزاك الله خ ي ر ف ض ل وخذ هذا ل أ ب ي ك جزاه الله خيرا على عنايته بك ا ل أ خ ي ر من هو من هو ا ل أ خ ي ر طيب لكن بشرط أ ن يسمع بشرط أ ن يسمع الجن والانس يوجد أ ح د ك م يسمع طيب من هذه ا ل ج ه ة قم يا اخانا قائل ها أ ن ا ذا ذاك قم لا ماوى ن ت سيعطوك كتابا إ ن شاء الله لا سيعطونك ب إ ذ ن الله لا م ا و عندك أ ن ت عندك الشاب أ ن تستريح ا 本当に何を言うかわからない أحسن جزاك الله خ ي ر خذ هذا الكتاب ح ق ي ق ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و أ ن ه ا ليست من ا ل إ س ل ا م الشيخ محمد آ م ا ن بن علي الجامي رحمه الله هذا لك طيب هنا خبر عبر ا ل ش ب ك ة يقول بدخول ط ا ئ ف ة ا ل ق ا د ي ا ن ي ة في م د ي ن ة سبهى ا ل م و م يا إ خ و أ ه ل اهل ل ل ب ا ط أ الباطل ا ل آ ن ينشطون في نشر باطلهم و ا ل س ا ح ة تعج بهذه ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة وكما أ خ ب ر ت ك م هم يحاولون أ ن يستغلوا اضطراب ا ل د و ل ة وعدم استقرارها وانشغال أ ه ل العلم ب ا ل س ي ا س ة وليس انشغالهم بتحذير الناس من الشر فعلى طلاب العلم أ ن يجدوا ويجتهدوا في م ل ا ح ق ة الباطل و أ ه ل ه ببيان ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وبيان ضلال هذه ا ل ط ا ئ ف ة وغيرها التي اتخذت هذا الرجل إ ل ه ا يعبد من دون الله عز وجل وقد ادعى ا ل ن ب و ة وهم يعبدونه ويقدمون له القربات ويسجدون ويركعون له فهذه ط و ا ئ ف الضاله فكت في زعمها عن عنقها التكاليف ا ل ش ر ع ي ة وصار المرء عندهم إ ذ ا بلغ مرتبه من الولايه زعموا أ ن ه يصير بلا تكاليف فوجود هذه ا ل ط ا ئ ف ة الضاله ا ل م ن ح ر ف ة التي تقول بمقالات الكفر في بلدنا الطيب أ و م ح ا و ل ة اختراقها لهذا البلد المسلم الذي لا يعرف هذه الطوائف والفرق والملل والنحل أ ن ت م تعرفون أ ن بلدنا من أ ع ظ م ما تميزت به عدم وجود هذه ا ل أ ف ك ا ر الضاله ا ل م ن ح ر ف ة وعدم وجود م أ و ى يفزعون إ ل ي ه فهم ا ل آ ن يحاولون أ ن يجدوا موطئ قدم بل يجد أ ك ث ر من هذا فعلى كل حال الواجب الجد والاجتهاد في بيان خطر هؤلاء و إ ذ ا صح الخبر فهو يتعين أ ك ث ر على إ خ و ا ن ن ا في تلكم ا ل ب ل د ة ب أ ن يعتنوا بنشر التوحيد و ا ل س ن ة وتعليم الناس خطر هذه الفرق الضاله كي يقمعوا ويعلموا أ ن هذه البلد لن تكون طوع أ ف ك ا ر ه م ورغباتهم والله حافظ دينه وحافظ أ و ل ي ا ء ه فنعوذ بالله من الشر و أ ه ل ه وهكذا كل يوم تسمع خبرا ف ج د يا ط ل ب ة العلم في تحصيل العلم النافع فهو السلاح الذي نقاوم به أ ه ل الباطل ومهما بلغت غيرتك على دين الله عز وجل ف إ ذ ا كنت معدما من العلم النافع ف إ ن ك ستكون ضعيفا فليحتسب كل طالب وقته وجهده من أ ج ل ن ص ر ة دين الله عز وجل إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م وما النصر إ ل ا من عند الله وينصرون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون فاصدق ي ا الطالب في تحصيل العلم النافع وضع في قلبك ن ي ة ص ا ل ح ة بالذب عن ش ر ي ع ة الله عز وجل وعن ا ل س ن ة وهؤلاء إ ن شاء الله سيخيب سعيهم وتبدد جهودهم ولا يحيق المكر ا ل س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه فبلدنا ولله الحمد لم ت أ ل ف مثل هذه ا ل أ ف ك ا ر الخبيث ا ل م ا ك ر ة لو أ ت ي ت إ ل ى رجل كبير في السن لانكر معتقدات هؤلاء ربما يكون راعيا في ا ل ب ا د ي ة فضلا على أ ن ا س تعلموا وعرفوا وهذا مؤشر خطير أ ن هنالك من يدفع هؤلاء لولوج هذه البلاد و أ ن هنالك أ ي د ي خ ف ي ة تسعى في إ د خ ا ل الباطل ب أ ن و ا ع ه وصوره ا ل م ت ن و ع ة مستغلين في هذا عدم وجود هيئات ع ل م ي ة وقضائيه ايضا تضبط مثل هذا لكن هيهات هيهات ف إ ن الله عز وجل سيخيب سعيهم بمثل هذه الدورات ا ل ع ل م ي ة والجهود ا ل د ع و ي ة ل أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن كل طالب علم ولو كان صغيرا سيكون شوكه في حلوق هؤلاء فلن يفلحوا فيما يؤملون وعلى إ خ و ا ن ن ا اليقظه لمثل هذه ا ل أ ف ك ا ر و أ ن يراقبوا اهلها و أ ن يعلموا الناس التوحيد و ا ل س ن ة و أ ن يدلوا او يدلوا على من يدعو لمثل هذه ا ل أ ف ك ا ر كي يقدم للقضاء هذه هي ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي ينادى بها صباح مساء وهذه هي د و ل ة القانون التي يؤملون فكل مبطل, مبطل يحتمي وراء القانون و القانون يكفل له ح ر ي ة التعبد ح ر ي ة التحزب و هذا إ ب ط ا ل ل ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر و إ ب ط ا ل للولاء و البراء لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آ ب ا ء ه م أ و أ ب ن ا ء ه م أ و إ خ و ا ن ه م أ و عشيرتهم أ و ل ئ ك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و أ ي د ه م بروح م ن فعلى إ خ و ا ن ن ا أ ن يجدوا و ي ش ت ه د و ا ويحتسبوا ا ل أ ج ر من الله عز وجل في ملاحقه هؤلاء بالعلم و ا ل ح ج ة إ ن تكونوا ت أ ل م و ن ف إ ن ه م فانهم ي أ ل م و ن كما انتم ترجون من الله ما لا يرجون أ ن ت م ترجون ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض وهم ماذا يرجون وماذا ينتظرون فلنجتهد جميعا في بذل العلم وتعليم الناس ولتكتب الرسائل والمطويات وينشر كلام أ ه ل العلم الصادقين الناصحين ي م ن ة و ي س ر ة وفي كل ب ق ع ة ومكان جدوا واجتهدوا في إ ب ل ا غ العلم وحاصروهم حاصروهم ب ا ل س ن ة ف إ ن ه ا ستكشف أ م ر ه م وتخيب سعيهم ب إ ذ ن الله عز وجل اللهم أ ب ط ل كيدهم اللهم أ ب ط ل كيدهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين على ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وعلى منهج سلف ا ل أ م ة يا رب العالمين إ ن ك سميع الدعاء طيب نأخذ درساً إن درسا شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف من هو قم قم اخبر إ خ و ا ن ك المؤلف من هو التفت إ ل ي ه م لا تعرف المؤلف من هو أ ن ت أ خ هذا أ و هو أ خ و ك قم تعرف المؤلف من هو ما تعرف カラーで ل أ خ و ي ن لا يعرفان المؤلف من هو ال ه はあなたはあなたは الولد الصغير تعرف المؤلف من م م بن ال ه あなたはあなたはあなたはあなたはあなた م あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ النجدي هكذا. أحسنت. جزاك الله خ ي ر はあなたはあなたはあなたはあ من هو محمد بن عبد الوهاب طيب جزاك الله خيرا قال ويزيده وضوحا ما صرحت به ا ل س ن ة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد ثم صار هذا أ غ ر ب ا ل أ ش ي ا ء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وهذا في زماننا أ ي ض ا حاصل و أ س و أ صارت البدع والضلالات هي المعروف وهي العلم والفقه ويشار إ ل ى المبتدع الزائغ عن الحق ب أ ن ه إ م ا م هدى و ع ل ا م ة النحرير وجهبد هذا التبس على الناس وصار الناس لا يعرفون العالم من المنجم الكاهن وصاروا لا يعرفون العالم من القصاص الذي ي أ ت ي بالواهيات والمكذوبات اختلطت ا ل أ م و ر فما أ ح و ج ا ل أ م ة اليوم أ ن ترجع ا ل أ م و ر إ ل ى نصابها و أ ن يعطى القوس إ ل ى باريها و أ ن يعرف أ ه ل العلم وتعرف أ و ص ا ف ه م ومكانتهم و أ ن يصاح ب أ ه ل الباطل من كل قطر ب أ ن ه م أ ه ل باطل هذه ف ا ئ د ة علم الجرح والتعديل ولذلك هم يئنون منه و ي ت ج ر و ن من هذا العلم الذي قام به أ س ل ا ف ن ا من المحدثين وجعلوا له ضوابط وقواعد وكانوا أ ه ل د ي ا ن ة وورع كانوا أ ه ل د ي ا ن ة وورع أ ي ش ك أ ح د في دين مالك بن أ ن س الجواب قد كان يقول عن محمد بن إ س ح ا ق دجال من الدجاج لا ايشك أ ح د ك م في الشافي ع محمد بن إ د ر ي س في دينه امام و كان يقول ا ل ر و ا ي ة عن حرام بن عثمان حرام و يقول عن البياض بيض الله عيونه و كان ابن حزم يقول عن الحسين بن ز ب ا ل ة هو ز ب ا ل ة كاسمه فهؤلاء مع دينهم المتين وورعهم القوي كانوا يقيمون هذه ا ل أ ح ك ا م من أ ج ل أ ن لا يدخل في ش ر ي ع ة الله ما ليس منها وكي لا يتلبس بلباس العلم من ليس من أ ه ل ه جاءت ف ت ر ة على المسلمين من لبس إ م ا م ه ولبس ثوبا من جامعه ا ل أ ز ه ر جعلوه إ م ا م ا يسمع قوله ويعمل ب إ ش ا ر ت ه و ا ل أ م ر ليس كذلك ف إ ن العالم هو الذي عرف الكتاب و ا ل س ن ة وعلم الكتاب و ا ل س ن ة بالحجج والبراهين ولذا تجد أ ن علماء ا ل س ن ة كانوا يعنون بكتاب الله و ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم غ ا ي ة ا ل ع ن ا ي ة أ خ ذ و ا العلم على أ ص و ل ه وتجد هؤلاء بضاعتهم م ز ج ا ء عنده قال فلان وحدثني علان و أ خ ذ نتفا من المتن الفلاني ونتفا من ا ل ح ا ش ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة وصار بعد ذلك عالما ا ل أ م ر ليس كذا بل العلم أ ن ترسخ في فهم معاني الكتاب والسنه ب أ د ل ت ه و أ ن تتلقى العلم على ا ل أ ش ي ا خ الذين عرفوا به واشتهروا هذا هو العلم ويحتاج منك إ ل ى وقت وجهد وحفظ وذكاء وقبل هذا يحتاج منك إ ل ى إ خ ل ا ص لله عز وجل في تعلمه وفي تعليمه وبثه هذا هو العلم التبس عند الناس وصار بسبب الجهل وقد قلنا في درس ماضي بسبب سكوت بعض العلماء من أ ه ل الحق على على البيان للناس والتحذير من الشر فاختلطت هذه ا ل أ م و ر عند العامه فصار العلم جهلا وصار الجهل علما قال وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل هذا التلبيس يمتد إ ل ى يومنا هذا ويكثر عند الملبسين من أ ص ح ا ب المناهج ا ل م ن ح ر ف ة والطرق ا ل م ن ح ر ف ة أ ه ل الطرق ا ل ص و ف ي ة يلبسون على المريدين يسمونه مريدا ويقولون له إ ذ ا اعترض كن بين يدي شيخك كالميت بين يديه المغسل ويقولون له أ ن ت م ت أ خ ذ و ن يقولون ل أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ت م ت أ خ ذ و ن عن ميت عن ميت يعنون ا ل أ س ا ن ي د حدثنا فلان قال حدثنا فلان قالوا نحن ن أ خ ذ عن الحي الذي لا يموت يعني م ب ا ش ر ة كيف توصلتم إ ل ى هذا قالوا هذا عن طريق ا ل م ك ا ش ف ة وعن طريق الرؤى والمنامات ترى أ ح ك ا م ا ش ر ع ي ة وسيحصل كذا والحكم الفلاني كذا كل هذا ي أ ت ي عن طريق المنامات و ا ل م ك ا ش ف ة إ ذ ن أ ي ن د ع و ة الرسل أ ي ن تبليغ الرسل أ ي ن الذي جاء به ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون إ ذ ا كان ا ل أ م ر سيصير إ ل ى رؤى ومنامات فالرؤى والمنامات لا يؤخذ منها دينا و أ ح ك ا م ا ش ر ع ي ة إ ن ه ا ليست كرؤى ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن رؤى ا ل أ ن ب ي ا ء و ح ي لكن رؤى ا ل آ خ ر ي ن من الخلق والناس إ ن كان مؤمنا ف إ ن ه ا من المبشرات ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة يراها المؤمن فتقع له كفلق الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ل ل ص ح ا ب ة من ر أ ى منكم ا ل ل ي ل ة رؤيا وقد قال ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة تسر المرء ولا تغره يعني تسره لكنه لا ينبغي أ ن يغتر بها فهؤلاء جعلوا دينهم رؤى ومنامات وهواتف صح جاءني هاتف في المنام و ر أ ي ت في المنام وهكذا صارت المنام المنامات والرؤى ح ا ك م ة في دين الله عز وجل ربنا قال اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون قال اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ما الذي أ ن ز ل إ ل ي ن ا من ربنا الكتاب و ا ل س ن ة وليست الرؤى والمنامات ف أ ه ل الباطل نشروا مثل هذه العقائد ا ل ف ا ش د ة في الناس من أ ج ل إ ذ ا قيل لهم ما دليلكم قال لا تسال عن الدليل ر أ ي ت في المنام هذا الذي يطالب بالدليل ما وصل إ ل ى مرتبتي مرتبتي انني أ خ ذ عن الحي الذي لا يموت وهؤلاء ي أ خ ذ و ن عن ميت عن ميت انظر إ ل ى ضلالهم ولذلك كانوا يتكلمون في أ ه ل الحديث ولقد ت أ ث ر بهذا العجلون صاحب كتاب كشف الخفاء ف إ ن ه يرى أ ن الولي له أ ن يعرف ص ح ة الحديث من ضعفه عن طريق المنامات قال شيخنا رحمه الله وهذا يجعلنا لا نعتمد على كتابه شيخنا قال مخرف أ خ و ك م عبد المزيد يقول إ ن الشيخ مقبل ق ا ن عنه مخرف كنت معنا أ ن ت أ و ق ر أ ت في الكتاب طيب قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وهو موجود عندنا اليوم هذا من الحزبيين هكذا أ و ما وهكذا تار ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة حرام وتار ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هي ا ل ش و ر ه هذا من لبس الحق بالباطل ا ل ش و ر ه التي هي من ديننا و أ م ر ربنا بها و أ م ر ه م شورى بينهم و شاورهم في ا ل أ م ر وهي ل أ ه ل الحل والعقد و ا ل ر أ ي والفهم والصدق و ا ل إ خ ل ا ص جعلوها ك ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي هي للشعب كله رعاءه و دهماءه الكل يتكلم في دين الله الكل يتكلم في دين الله عز و جل و الكل له أ ن يقول لا و يعترض هذه د ي م ق ر ا ط ي ة الغرب البسوها ثياب الشرع زورا وكذبا وتلبيسا هل هذا من أ و ص ا ف أ ه ل العلم قم قم هل من أ و ص ا ف أ ه ل العلم التلبيس أ ب د ا ولو ل ل ض ر و ر ة ولو ل ل ض ر و ر ة لا يلبس العالم دليلك كيف دليلك انهم لا يلبسون اجلس بارك الله فيك نعم قم ق ا و ل ا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أ ن ت م تعلمون في السياق الذي ذكره المؤلف فالله أ ن ك ر على علماء بني اسرائيل أ ن يلبسوا الحق بالباطل فليحذر العلماء من هذا ا ل أ م ر و أ ن يقولوا الحق ولو كان مرا ّ ل س ي م ا أ ن زله العالم يهلك بها عالم صح وهي مضروب لها الطابل ليت العالم إ ذ ا زل رجع هذا عليه وقد يتوب العالم ويعمل بما قاله سنين ط و ي ل ة لا يبلغ الناس أ ن ه قد تراجع وتاب مثل ما حصل مع أ ب ي الحسن الاشعري لا يزال ا ل أ ش ع ر ي يدندنون بالباطل في ت أ و ي ل الصفات ف إ ذ ا على أ ه ل العلم أ و نقول هكذا تعلمنا من علمائنا أ ن أ ه ل العلم يحذروا من الزلل فان بزلتهم يزل فئام من الناس وخير لك اذا عجزت على ان تقول الحق الا تتكلم بالباطل اقبح من هذا ان تصارع القائلين بالحق صح صح او لا وان تجعل الذين قالوا بالحق الابلج خصما واعدا هذا أ ق ب ح ما يكون أ ن يكون الذين ثبتوا على الحق وقالوا به صاروا خصوما لك وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل أ ذ ك ر لي يا عبد المهيمن م بعض صور التلبيس تفضل ذكرت أ ن التلبيس الحاصل في ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة عندك غير هذا ا ل س ي ا س ة الاقتصاد ا ل ث ق ا ف ة ا ت ع ل ي م ممتاز مثل م س أ ل ة المجمل والمفصل وجه التلبيس الذي فيها أ ن نقول بحمل المجمل المفصل في كلام الناس الذي لا يخلو من خ ط أ أ و وهم أ و ب د ع ة فنفزع إ ل ى حمله على المفصل بدل ان نرد هذا المجمل القبيح ونحكم عليه بحسبه هذا من التلبيس وعلى هذا سيتفلت كل صاحب هوى إ ل ى المفصل المزعوم عرفتم عرفتم أ و لا أ ع د هذه جثتك شيخه شوي ز ا ك الله خيرا الطلاب إ ذ ا قالوا أ ع د للشيخ قالوا جزاك الله خ ي ر لو تفضلت أ ن تعيد هكذا ان يعدلها ا ل م ر ة ا ل أ خ ر ى هذا من أ ج ل ك أ ن ت أ خ ي ل أ ن ك قد ت أ ت ي في مقام يعنف عليك طيب وليس ل أ ج ل ن ا فنحن لا نهتم بهذا طيب هذا فيما يتعلق بالمجمل والمفصل المجمل قد يكون ظاهرا في المعنى السيء عرفتم س أ ض ر ب لك مثلا من كلام عدنان عرعور تعرفه تعرفه ذ ا الرجل يقول ك ل م ة م ج م ل ة نصحح ولا نجرح نصحح يا نحوي ولا نجرح هذه ك ل م ة م ط ل ق ة م ج م ل ة طيب هذه ا ل ك ل م ة المجمله ة ذ ه الذين يقررون بحمل المجمل على المفصل قال ننظر تفصيل ا ل ك ل م ة من أ ج ل أ ن يعمل هذا المجمل الظاهر في المعنى ا ل س ي ء عمله فقوله ن ص ح ولا نجرح إ ب ط ا ل لجهود المحدثين وعلماء ا ل س ن ة في تجريح أ ه ل الباطل وردهم ورد مقالاتهم عرفتم فهذا إ ط ل ا ق س ي ء عرضت هذه ا ل ك ل م ة على الشيخ ابن عثيمين فقال هذه ق ا ع د ة م د ا ه ن ة ق ا ع د ة م د ا ه ن ة ف إ ن أ ق و ا م ا يستحقون الجرح والجرح من ديننا هكذا هذا ا ل أ خ ي ر مني أ ن ا الشيخ ابن عثيمين قال ق ا ع د ة م د ا ه ن ة أ ق و ل أ ن ا ف إ ن أ ق و ا م ا يستحقون الجرح ولا ينفعهم النصح فجاء أ ب و الحسن مصطفى ا بن إ س م ا ع ي ل ا ل م أ ر ب ي قال يحمل المجمل على المفصل ابن عثيمين يقول ق ا ع د ة م ذ ا ه ن ة و أ ب و الحسن المصري يقول لا ننظر ماذا أ ر ا د إ ن قال كذا فكذا و إ ن قال كذا فكذا من أ س ع د بالصواب والحق ابن عثيمين أ و ذاك عرفتم ا ل آ ن هذه خ ط و ر ة ا ل م س أ ل ة لما قال سئل ابن عثيمين على قول ب ع ض ه م إ ن الله في قلب المؤمن قال إ ط ل ا ق باطل ولو سئل ا ل آ خ ر و ن من ج م ا ع ة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس لقالوا تحمل على المفصل عرفتم ا ل آ ن وهذا خطير هذا سيتكئ عليه اهل الباطل ويريدون قوائدهم ا ل ب ا ط ل ة عبر سبيل ا ل إ ج م ا ل ولذا م ت ك ئ أ ه ل البدع المجملات متكئهم الذي يعتمدون عليه ما هو المجمل فمن هنا العلماء قالوا إ ن الذي يحمل المجمل على مفصله هو كلام الله ورسوله ل أ ن مجمله حق ومفصله حق أ م ا البشر فعندهم الغلط و ا ل خ ط أ والسهو و ا ل ب د ع ة فالواجب إ ذ ا أ و ت ي بمجمل ظاهر في المعنى ا ل س ي ء أ ن نرده أ و نقبله نرده ونحكم عليه بحسبه ب د ع ة ضلاله خطا بحسب ما يدل عليه هذا المجمل ولا نفزع إ ل ى حمل المجمل على المفصل ولتعمل المجملات عملها في إ ز ا ح ة الحق و أ ه ل ه وصلت عميقه شوي صح أ ح س ن ت يا اخان عبد المهيمن على طرق هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ق و ي ة جزاك الله خيرا أ ب ا علي عندك م س أ ل ة من تلبيساتهم عندك أ و لا قم أ ح س ن ت من قواعد التلبيس نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر ب ع ض ن ا بعضا فيما اختلفنا فيه وهذا فتح لباب عظيم من العذر هل كان السلف يعذرون في كل م س أ ل ة من مسائل الاختلاف ام مسائل الاختلاف فيها تفصيل فمن مسائل الاختلاف ما ينكره العلماء ويعنفون على القائل به فاذا جاءنا شخص ا ل آ ن وقال نؤول في سبع صفات نعذره او ننكر عليه بدليلنا وبالحق ونبين له انحرافه عن الحق لا نعذره اذا جاءنا شخص ايضا باطلاق التكفير على اصحاب الكبائر نعذره ونقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أ و ننكر عليه إ ذ ا جاءنا شخص ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي هي إ ب ع ا د لحكم الله وحكم رسوله و إ ث ب ا ت لحاكميه الشعب نقول هذا يعذر أ و ننكر عليه ننكر عليه أ م ا إ ذ ا جاء في م س أ ل ة ف ق ه ي ة تنازع فيها السلف وكان كلا القولين قويا ف إ ن ن ا نعذره وعلى هذا يقال لا إ ن ك ا ر في مسائل الاجتهاد إ ذ ا كانت في هذا الباب الضيق أ م ا اننا نفتح الباب على مصراعيه بمثل هذه ا ل ق ا ع د ة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وقد رد عليها أ ه ل العلم فجزاهم الله خيرا ا ل ق ا ع د ة من أ ي ن هي من أ ي ن من شاؤها و إ ق ا م ت ه ا ق ا ع د حسن البنه صح ا ل إ خ و ا ن المسلمين ف ض ل استريح يا أ ب ا علي هذا أ ي ض ا من تلبيس س ت أ ت ي بتلبيس آ خ ر قم قولهم ان م ر ت ك ب الكبير غير كافر ولكن المصر على الكبير اصراره هذا يدل على استحلاله الكبير فهو ك ا من شبهاتهم وتلبيسهم أ ن المصر على ا ل ك ب ي ر ة فهو كافر مرتكب ا ل ك ب ي ر ة م ر ة او مرتين عندهم ليس بكافر أ م ا إ ذ ا أ ص ر عليها ف إ ن ه كافر وهذا لا شك أ ن ه نفس خارجي أ ي ض ا ف إ ن مرتكب ا ل ك ب ي ر ة يعتبر فاسقا بكبيرته مؤمنا ب إ ي م ا ن ه ما لم يستحل هذا ف إ ذ ا استحله و إ ن لم ي ف ع ل ه ف إ ن ه يكفر هذا في المعلوم من دين الله عز وجل هذا من تلبيسهم عندك شيء قم محمد بن مجدي انكار خبر الاحد يعني خبر الاحد لا يحتج به أ و ماذا ما زال الباب أ ض ي ق من هذا يعني أ ن خبر ا ل آ ح ا د يفيد الظن ب إ ط ل ا ق هذا من تلبيساتهم هذا ا ل إ ط ل ا ق من تلبيساتهم الذي قام به المحدثون وانتصر له أ ه ل الحديث و أ ه ل ا ل س ن ة أ ن الخبر إ ذ ا تلقته ا ل أ م ة بالقبول أ ف ا د علما ً وعملا هذا الذي نشط له أ ه ل الحديث وذكروه في كتبهم ودللوا عليه أ م ا أ ن ت أ ت ي ب إ ط ل ا ق خبر الاحد ا يفيض ا ظ ن تخدم من أ ن ت يا أ ب ا الحسن تخدم من تخدم ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل أ ش ا ع ر ة ومن ت أ ث ر بهم من الفقهاء سؤال ايش هو السؤال ل فيه خلاف يا محمد تقدم معنا في الدروس تارك ا ل ص ل ا ة لا لا تارك ا ل ص ل ا ة فيه نصوص بين الرجل والكفر ترك ا ل ص ل ا ة العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وليس هذا في الزنا ي ج ل س طيب ستذكر تلبيسا اخيرا تفضل ا هذا من تلبيس بعض المعدمين من العلم يرتكب معاصي ظ ا ه ر ة ويقول ا ل إ ي م ا ن في القلب و أ ه م شيء ا ل ن ي ة وعند ج م ا ع ة التبليغ ا ل ن ي ة و ا ل ب ط ا ن ي ة فهم عندهم أ ه م شيء القلب وهل صدقوا الجواب لا صدقوا أ ه م شيء القلب لكن لو كان القلب صالحا لظهر الصلاح على الجوارح دليلك يا أ خ ا ن ا من عنده دليل على هذا نعم مر بنا في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة حديث يدل على هذا أ ظ ن ه السؤال سهل قم حديث النعمان بن بشير من أ خ ر ج ه بخاري و مسلم الا إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت ا صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب أ ح س ن ت فان من التلبيس أ ن تقول أ ه م شيء ا ل ن ي ة والتقيت في هذين اليومين برجل يحمل آ ل ة تصوير إ د ا ع ي ك ب ي ر ة هو وصاحبه فقلت يا اخان تعال التصوير محرم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كل مصور أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم لا تدع قبرا مشرفا إ ل ا سويته ولا ص و ر ة إ ل ا طمستها لا تدخل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب أ و ص و ر ة فقال لي أ ه م شيء القلب أنني نتي طيبة قال من صلاح ا ل قلبي من صلاح قلبي اني كل شيء يشوف فيه في المنام احداث أ ح د ا ث أحداث, احداث سبتمبر ر أ ي ت ه ا قبل أ ن تقع و ا ل ث و ر ة ر أ ي ت ه ا قبل أ ن تقع واللي صاير في مشرق العالم و م غ ر ب ه أ ر ا ه في المنام قلت يا اخانا ما يصلح هذا هذه أ م و ر غ ي ب ي ة كيف ط ل ع ت عليها أ ن ت قال هكذا من أ ج ل ان تطمئن أ ن قلبي به صلاحا المهم هذا من التلبيس ومن جهل الناس ونسال الله ان يسددنا ي جميعا للحق والعمل به والثبات عليه والصبر على ا ل أ ذ ى فيه لا وقع انتهت التلبيسات اليوم أ ظ ن ك م تحملون جراما من التلبيسات وهنا أ ذ ك ر ب أ ه م ي ة ا ل ق ر ا ء ة والاطلاع على كتب الردود لعلمائنا فهي تعطيك ق و ة و م ن ا ع ة تعطيك ق و ة و م ن ا ع ة ف إ ن أ ه ل الباطل يزهدون في كتب الردود خذ هذا ا ق ر أ كتاب رد على مبطل قال لا لا هذه تقسي القلب لا والله قد كان القائمون من سلف ا ل أ م ة بالرد على الباطل أ ر ق الناس أ ف ئ د ة و أ ط ي ب الناس أ ف ئ د ة وقلوبهم ع ا م ر ة ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل خ ش ي ة و ا ل إ ن ا ب ة وكانوا رؤوسا في الرد على أ ه ل الباطل فلا يلبس عليك الشيطان يا طالب العلم خذ ح ص ا ن ة و م ن ا ع ة من أ ه ل الباطل ولتستبين سبيل المجرمين لا يزهدك أ ح د من تلبيسهم ت ز ه ي د في علم الجرح والتعديل تعلم ا ق ر أ ا ق ر أ ا ل أ ح ا د ي ث ا ق ر أ النحو ا ق ر أ المصطلح ف إ ذ ا وصلت إ ل ى م ر ت ب ت ي نؤمل أ ن ينفع الله بك ا ل إ س ل ا م والمسلمين صرت بوقا من أ ب و ا ق ه م بقي وقت وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوا به إ ل ا زنديق أ و مجنون هذا عند العامه اذا دعوت إ ل ى ا ل س ن ة قالوا دعا إ ل ى البدعه إ ذ ا دعوت إ ل ى توحيد الله عز وجل قال لا يعرف لاهل لا يعرف للاولياء قدرا ولا م ن ز ل ة ولا م ك ا ن ة هؤلاء غ ل ا ض ش ذ ا د لا يعرفون م ن ز ل ة ل أ و ل ي ا ء الله الصالحين عرفتم هذا من التلبيس من انتشار الجهل والباطل ولو كان ا ل أ م ر جهلا لهان ا ل أ م ر ف إ ن الجاهل يعلم لكن ا ل م ص ي ب ة الكبرى ما هي الهوى ا ل م ص ي ب ة العظمى الهوى ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م ومن أ ض ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وصار من أ ن ك ر ه وعاداه وصنف في التحذير من ت أ م ل وصنف في إ ي ش ت أ م ل وصنف في التحذير منه إ ذ ن التصنيف في التحذير منه مهم أ و لا هذه كتب الردود على اهل الباطل وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم طيب لا هذه بالعكس كان السياق لكن نحن نعكسه إ ن شاء الله التصنيف في التحذير من أ ه ل الباطل هذا حق أ م ا التصنيف في الرد على أ ه ل الحق هذا من الباطل الذي صار يعتقده الناس هو الفقه و العلم طيب ن ق ر أ ا ل أ ص ل الخامس بيان الله سبحانه ل أ و ل ي ا ئ ه لاولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أ ع د ا ء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آ ي ة في س و ر ة آ ل عمران وهي قوله قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أ و ل ي ا ء الله عز وجل ا ل و ل ا ي ة ما هي هي ا ل م ح ب ة و ا ل ن ص ر ة و أ و ل ي ا ء الله عز وجل قد وصفهم ربنا في كتابه الكريم كما س ي أ ت ي من استدلال المصنف أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ و ص ا ف ا ل و ل ا ي ة ما هي الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فكل مؤمن متقي فهو ولي لله عز وجل وهل ا ل و ل ا ي ة تتفاوت الجواب ا ل و ل ا ي ة تتفاوت فبحسب استقامته وبحسب فعله ل ل أ و ا م ر وتركه للنواهي يكون وليا لله عز وجل فالتفاضل بين العباد إ ن م ا هو أ ك م ل بالتقوى قال الله إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م نعم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على ج م ي ع ولا أ ب ي ض على أ س و د إ ل ا بالتقوى فالتقوى هي التفاضل بين العباد وعلى هذا المؤمن يكون وليا لله عز وجل بقدر تقواه وخشيته لربه بفعله ا ل م أ م و ر وتركه المحظور وهل من شرط ا ل و ل ا ي ة أ ن يكون معصوما لا يخطئ الجواب لا الولي لله عز وجل يصيب ويخطئ يعلم ويجهل ولذلك إ ذ ا اتقى الله عز وجل في م س أ ل ة ما ثم أ خ ط أ ف إ ن هذا لا يسحب عنه وصف ا ل و ل ا ي ة و إ ن م ا يكون معذورا وماجورا أ ي ض ا ماجورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اجتهد الحاكم ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط ا فله أ ج ر واحد و أ و ل ي ا ء الله عز وجل هل يظهرون أ ن ف س ه م ب أ ن ه م أ و ل ي ا ء الجواب لا لا يظهرون أ ن ف س ه م إ ن م ا يختفون ولا يلبسون زيا معينا ل أ ج ل ا ل و ل ا ي ة إ ن م ا المؤمن يختفي ويخفي عمله ل أ ن إ ظ ه ا ر ه ل ل و ل ا ي ة معناه مدح و ت ز ك ي ة لنفسه وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقى ولو كانت هي بالزي و ا ل ه ي ئ ة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أ ش ع ة أ غ ب ر مدفوع ب ا ل أ ب و ا ب لو أ ق س م على الله لابره هذا أ ش ع ت أ غ ب ر يدفعونه ب ا ل أ ب و ا ب وانظر إ ل ى منزلته أ ن ه إ ذ ا أ ق س م على الله لابر الله ق س م إ ذ ن ا ل و ل ا ي ة ليست ه ي ئ ة ليست زينا ليست ص و ر ة ا ل و ل ا ي ة هي ا ل ا س ت ق ا م ة و أ ع ظ م ك ر ا م ة للولي أ ن يكون مستقيما على الكتاب و ا ل س ن ة والمؤمن يجتمع فيه هذا وهذا يجتمع فيه هذا وهذا يعني يكون من ج ه ة في ط ا ع ة تجتمع فيه ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة تجتمع فيه ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة وصلاحه بحسب ا ل أ غ ل ب و ا ل أ ك ث ر من حاله نعم يعني حقق له ق س م ة حقق الله ق س م ة لمنزلته عند ربه عز وجل و ا ل و ل ا ي ة ا ل أ و ل ي على قسمين مقربون ومقتصدون مقربون ومقتصدون أ ي ه م ا ارفع المقربون المقربون هؤلاء هم الذين قاموا بالفرائض في أ ع م ا ل القلوب والجوارح و أ ض ا ف و ا إ ل ي ه ا ماذا المستحبات والمقتصدون بقوا عند الفرائض في أ ع م ا ل القلوب والجوارح ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم عند البخاري من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ما هو الحديث قم كنت مسافرا حسنت. جزاك الله خيرا من ع ا د لي وليا أ ن ت من الطلبه المجدين جزاك الله خيرا أ ص ب ح ن ا نلتقط بعض إ خ و ا ن ن ا وهل أ ن ت منهم يا فرج إ ن شاء الله جزاك الله خيرا أ خ و ك م فرج أ ي ض ا من المجدين وعنده باب آ خ ر يجد فيه الليل والنهار فضل استريا طيب من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب أ ن ظ ر إ ل ى المنزل العظيم ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه لا أ فانظر إ ل ى م ن ز ل ة ع ظ ي م ة في تقرب هذا الولي إ ذ ن ا ل أ و ل ي ا ء على طبقتين ما هما السابقون والمقتصدون والمقربون هكذا طيب أ و ل ي ا ء الله عز وجل كما أ خ ب ر ت ك أ ن طريقتهم تدل عليهم وهي ط ر ي ق ة التزام الشرع وفعل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ذ ن ا ل و ل ا ي ة د ع و ة الجواب لا ليست د ع و ة ولذا ادعى اقوام م ح ب ة الله عز وجل بل قال قائلهم نحن لا نحب الله عز وجل طمعا في جنته ولا خوفا من ناره هذا يعزى لمن ل ر ا ب ع ة ا ل ع د و ي ة وهي ر ا ب ع ة في ا ل ز ن د ق ة كما قاله أ ب و داود أ ب و حيان طيب في م ز ر ل الاعتدال هذا خ د ت أ ن ت طيب فهم يقولون نحن لا نحب الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولا شك ان هذا ضلال الله عز وجل يقول يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا إ ل ا الله فهذا ادعاه أ ق و ا م أ ن ه م يحبون الله عز وجل ف أ ن ز ل الله آ ي ة يقال لها آ ي ة ا ل م ح ن ة والابتلايا اخانا الرحيبات أ خ و ك م الرحيبات كان مسافرا السؤال يقول ادعى اقوام ا ل م ح ب ة الله عز وجل ف أ ن ز ل الله آ ي ة هي آ ي ة الامتحان والاختبار والابتلاء قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل فهذا جعل الله عز وجل شرط نيل محبته هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم تفضل استريح طيب إ ل ى هنا إ ن شاء الله